ولئن قلتم إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن إن هذا إلا فحر مبين ولَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمٌ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولئن أذقنا الإنسان مننا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة بعد برا أمسته لا ذهب السيئات عني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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 أفمن كان على بينة من ربه ويثله شاهد منه ويثله شاهد منه ومن قبله كتاب سائما ورحمة أولئك يؤمنون به.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 أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعمة الله على الظالمين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 ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين ختروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.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 ما تدرمون؟ وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قال آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا.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 من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعطوا رسله وعطوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم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 ن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كن تفينا مرجوا قبل هذا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتناهنا أن نعبد ما يعبد وإننا لفي شكٍ من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 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَام فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ أَبِجِلٌ حَنِيف فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إننا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن ورائه إسحاق يعقوب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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ رَوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ الْوُطْءِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُ مُنِيبَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْلِبْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ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 قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسري باهلك بقطع من الليل فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم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 ولا تبخت الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بطيء الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب اطلاتك تامرك ان نترك ما يعمل اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد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 وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَينا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِعِزّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ويا قوم ملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب ان يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا وارتقبوا اني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا, فأصبحوا في ديارهم جافمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فزعون وملئه فاتبعوا أمر فزعون وما أمر فزعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوزد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الزفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا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 ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحتنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا, إلا قليلا ممن أنجينا منهم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 إلا من رحمة ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل أن قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادة وجاءت في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وَلِلَّهِ غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون